كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته وأثر الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن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 نهار وبتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء أن تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.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 من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضوء دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون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 فآتِ ذا القرباح قوَّ والمسكين وَبِنَ السَّبيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَهُوَ لَأَكِهُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَا اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن فترى الودق يخرج من خلاله فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَا يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبِلِسِينَ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ذَلِكَ ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعد يكفرون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 فَأَمَّا إِذَا لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَأْثَرَتُهُمْ وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْطِلُونَ